book 2 14 14 14 perbi al alwan al alwan tovli tetriya al thalj abyad al مزق يا الشمس صفراء الشمسفراء برتخال ننجبريا البرتقالة برتقالية البرتقالة بررتية باليا الكرزة حمراء الكرزة حمراء تسبيا السم زرقاء السماء زرقاء العشب خضر الع ضر مسبيا الطرب بية الطرب بنية, التربة بنية الغروب لناتس ريسپيريا <تصفيق> السحابة رمادية السحاب رمادية سابراوي <تصفيق> بشاوية إطارات العجلات سوداء إطارات العجلات سوداء رابريا <تصفيق> توولي <تصفيق> تتري <تصفيق> ما لون الفلج؟ أبيض. ما لون الثلج ابيض رافيريا ما لون الشمس اصفر ما لون الشمس اصفر رافيريا ما لون البرتقاله برتقالي ما لون البرتقال برتقالي رافيريا بالي تيتيلي ما لون الكرز احمر ما لون الكرز احمر رافيريا tsa ما لون السماء ازرق ما لون السماء ازرق رافيريا بالاخي цوانه ما لون العشب اخضر ما لون العشب اخضر ما لون التربه بنيه ما لون التربه بنيه رافيريا غربلي ناصري <تصفيق> سفري ما لون السحابه رمادي ما لون السحاب رمادي رافيريا <تصفيق> ما لون اطارات العجلات اسود ما لون اطارات العجلات اسود